شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد كنا توقفنا في كتاب الجهاد من كتاب بلوغ المرام عند حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وليس كذلك قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش متفق عليه قبل هذا استدراك لما ذكرنا في الحلقة الماضية في حديث أو عن حديث عبد الله بن عمر كذلك أن رسول الله قص... آآ آآ رضي الله تعالى عنه أنه قال قسم رسول الله يوم خيبر. وكنت ذكرت أن خيبر كان بعد غزوة الأحزاب. والصحيح أن غزوة بني قريش هي التي كانت بعد غزوة الأحزاب أو الخندق في السنة الخامسة للهجرة. أما غزوة خيبر فكانت في السنة السابعة كما ذكرنا إلا أنها بعد صلح الحديبية كما ذكر الأخ جزه الله خير فهذا تصحيح لما صدر مني الحلقة الماضية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث وسبق بيان معنى التنفيل بالنسبة للمقاتلين في الجهاد، وهو ما يعطى المقاتل زيادة على سهمه زيادة على سهمه السهم حق من حقوقه أما النفل فضل وزيادة يعطيها الأمير وهذا بحسب ما يرى فيه مصلحة للمقاتلين وسبق في الأحاديث الماضية بيان النسبة نسبة ما يعطاه المقاتلون نفلا والتفريق بين ما يعطاه المقاتلون عند البدأة يعني عند بدأة القتال السرايا التي يرسلها الأمير وعند الرجعة كما مر معنا من حديث حبيب ابن مسلم رضي الله تعالى عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربعة عند البدأة والثلثة عند الرجعة رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم وهو كما قالوا والفرق بين الرجع والبدأ سبقا أن أشرنا إليه هذا إذن معنى النفل يعني ما يعطى زائد على على السهم زائد على السهم وسبق كذلك التفريق في ما يعطى المقاتلون من الأسهم في القتال أي بعد قسمة الغنائم بين من كان فارسا وبين من كان راجلا فالفارس يعطى سهم له وسهمان لفارسه والراجل يعطى سهم وهذا كذلك ل والحكمة في هذا ظاهرة بينة هذا الحديث استدل به بعضهم على أن على أن ما غنمه ما غنمه أصحاب الصرايا لا يشاركهم فيه الجيش يعني لا يقسم على الجيش إنما يقسم عليهم خاصة والحديث في الحقيقة ليس فيه دليل على ذلك بل الحديث فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل بعض من أرسل من الصرايا لأنفسهم خاصة يعني استأثر النبي صلى الله عليه وسلم بالنفل من بعث من أصحاب الصرايا بمعنى أن هؤلاء مكافأة لهم على جهد زائد منهم لما أرسلهم فيه النبي عليه الصلاة والسلام وما قد يتعرضون له يعني خصهم النبي عليه الصلاة والسلام بالنفل أي بالزيادة أعطاهم الزيادة لأجل ذلك يعني هذا الذي يدل عليه في الحقيقة هذا الحديث وهذا يرجع إلى ما سبق ذكره من أن الأمير يراعي في هذا الباب المطلحة يراعي في هذا الباب المطلحة وفي هذا تشجيع ومن جهة تشجيع من جهة ومكافأة على جهد زائد من جهة أخرى وهذا لا شك أنه من القيام بما أمر الله جل وعلا من العدل في هذا الباب والرجل الذي رأى قسمة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يفقه هذه المتائل والامور وكثيرون هم الذين يتسرعون أو يسارعون في الأحكام دون روية ودون فقه لمثل هذه الأصول العظيمة التي جاءت بها هذه الشريعة الغراة فربما يظنون أن في هذه القسم إجحاف وظلم كما قال ذو الخويصر لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم قال هذه القسمة ما أريد بها وجه الله يعني اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ما كان عادلا في قسمته فقال ويحك من يعدل إن لم أعدل من يعدل إن لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي اختاره رب العزة والجلال لهذه الأمانة العظيمة وجعله خاتم أنبيائه ورسله ليس ثم على وجه الأرض أعدل من رسول الله فإذا عليه الصلاة والسلام فإذا ما عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدل مخلوق من المخلوقين أبدا فهو أعدل الناس عليه الصلاة والسلام فهذا من فهذا من عدله هذا من عدله وإن كان العدل في بعض الأحيان في الكثير من الأحيان لا يستلزم المساواة فرق بين العدل والمساواة الأبناء, الأبناء في ميراث آبائهم أو أمهاتهم أو في قسمة التاركة عموما في قسمة التاركة عموما الأبناء يعطون للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني يعطى الرجل ضعف ما تعطى الأنثى، وهذا عدل، وهذا تمام العدل، وهذا تمام العدل. بعض السفهاء من الناس ضعاف العقول وضعاف العلم وقاصري النظر. ومن أعم الله جل وعلا بصائرهم عن الحق ربما يرون هذا أنه ظلم وجور وإجحاف في حق المرأة ولهذا هؤلاء يعتقدون خلاف هذه القاعدة يعتقدون أن العدل يساوي أو يستلزم المساواة. يستلزم المساوات يعني أن تساوي بين هذا وذاك، أن تساوي بين هذا وذاك، وهذا في الحقيقة غلط وخطأ نعم قد يكون في بعض الحالات العدل فيها هو المساوات أن تسوي بين بين الجميع كيفما كان ومن العدل الذي جاء به الإسلام في هذا الباب مساوات في الكثير من الأمور يا أيها الذين آمنوا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأعدلوا بين بين أولادكم أعدلوا بين أولادكم في العطية إذا أعطيت واحد من أولادك شيئا وجب عليك أن تعطي إخوانه جميعا إخوانه وأخواته جميعا أن تعطيهم مثل ما أعطيته وفي هذه الحالة في العطية أو في النحلة التي ينحلها الرجل أولاده لا يقال للذكر مثل حظ الأنثيين لأن هذه قسمة تركة وهذه قسمة عطايا وفرق بين هذا وذاك فيعطى الذكر أو تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر بالسوية مثل ما يعطى الذكر بالسوية وبعض الناس يخطئون في هذا الباب بعض الآباء يريدون أن يجلبوا أبناءهم النزاع بعد موتهم فيعمدون إلى ممتلكاتهم فيقسمونها بين الأبناء ولكن يقسمونها قسمة التاركة يعطون للأولاد ضعف ما يعطون للبنات هذا في حياتي وهذا خطأ وعلى خلاف الصحيح لأن من أهل العلم من قال بهذا ولكنه قول مرجوح مخالف لطريح قول النبي عليه الصلاة والسلام اعللوا بين, أبناء بين بين أولادكم والأولاد يشمل الذكران والإينات منهم جميعا فهذا فهذا من العدل المساود من العدل المساود بل أكثر من هذا قال بعض أهل العلم وهذا قول شيخ الإسلام نتيمية في هذا الباب يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان يصوم الأيام كلها أيام النفل صيام النفل والحكمة من ذلك قال شيخ الإسلام هذا لتمام عدله حتى في تقسيم الصيام على الأيام، في تقسيم الصيام على الأيام، وصام الأيام كلها. ومن العدل من صور العدل كذلك الذي معناها المساواة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما يسمى أو يعرف عند الجاهلية. بالقزع جاهدي القديمة او الحديثة والقزع هو حلق بعض الرأس دون بعض قالوا الحكمة من ذلك الحكمة من ذلك المساواة والعدل حتى في قص شعر الرأس لا بد ان تقصه جميعا او ان تحلقه جميعا او ان تتركه جميعا او ان تتركه جميعا أما حلق بعضه دون البعض هذا محرم في الإسلام هذا محرم في الإسلام المهم الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السيارة من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش سوى ما يقسمه على عامة الجيش بمعنى أن عامة الجيش يعطيه السهم الذي هو حق له او حق لكل فرد من افراده وبعض من الجيش من بعث من الصرايا من الجيش لان الصرايا الاصل انها تبعث من الجيش الاصل انها تبعث يخرج جيش يخرج الجيش جيش مثلا ربما يكون تعداده عشر الاف مقاتل سواء عند مقدمه عند مقدم الجيش وهذا الذي قال عنه حبيب بأنه البدء عند البدء يعني بدء القتال أو الغزوة يرسل صرايا الأمير كما كان يفعل النبي عسد السلام قد يرسل مئة قد يرسل أقل أكثر من ذلك المهم طائفة من الجيش هذه هي الصرايا من فوائد هذا الحديث وشيء؟ هاي صحيح. جواز تخصيص طرايا بالنفل دون سائر الجيش او دون غيره ليس في الحديث كذلك من فواعد ليس فيه دليل على من قال ان الغنيمة او غنيمة السرية لا تقسم على الجيش فيه دليل كذلك على أن قدر على أن قدر المكافأة بقدر الجهد هذا لا شك أنه من العدل فيه كذلك تشجيع تشجيع من أبلى واجتهد في جهاده بالمكافأ ثم بعد هذا قال أي الحافظ عليه رحمة الله جل وعلا وعنه أي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه رواه البخاري ولأبي داود فلم يؤخذ منهم الخمس وصححه ابن حبان وهو كما قال وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منهم مقدار ما يكفيه ثم ينصرف أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم وهو كما قال هذا أو في الحديثين دليل دليل أن ما قد يأخذه المقاتلون في مغازيهم فيه ما يستثنى من الغنائم فيه ما يستثنى من الغنائم وهو ما يستهلك عادة وهو ما يستهلك عادة من طعام أو شراب. من طعام أو شراب، فإذا أصاب المقاتلون من الطعام فأكلوا ما شاءوا وشربوا ما شاءوا لهم ذلك لهم ذلك، ولهذا قال في حديث ابن أبي أوفاء فكان الرجل يجيء فيأخذ منهم مقدار ما يكفي مقدار ما يكفي يعني لطعامه وزاده ولا يزيد على ذلك لا يحمل الأحمال ويدعي أن الطعام يستثنى لا يستثنى ما يأخذه المقاتل أو ما يكفي المقاتل في أثناء قتاله في فالحديث فيه دليل على ما يتسامح فيه من الشراب من الطعام والشراب بقدر ما يكفي المقاتل فيه كذلك جواز اخذ هو اخذ قريب نفس الفائدة اخذ الاشياء المستهلكة يعني هذه بالنسبة للمطعم المطعم والمشرف اما بالنسبة للمركب والملبس ففيه حكم كذلك وهو ما دل عليه حديث رويفع الذي هو بعد هذا الحديث وقال الحافظ عنه وعن رويفع ابن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب من فيء المسلمين حتى إذا أعشأ حتى إذا أعجفها ردها فيه ولا يلبث ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه أرده فيه أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم والحديث حسن الاثنان بمجموع طرقه هذا الحديث فيه أن ما يؤخر من الفين من مرقوب أو من لا يجوز للمسلم أن يفسده ثم يرده بمعنى أنه يعني هذا هذا منطوق الحديث مفهومه أن من أخذ من الفيء من اخذ والفير هو ما يغنمه المسلمون من غير قتال الذي يغنمونه بعد القتال يسمى الغنيمة والذي من غير قتال يسمى الفيء وسمي فيئا من معناه اللغوي الفيء في اللغة الرجوع وكأن وكأن يرحموك الله وكأن هذه الأرزاق الأصل أن تكون للمؤمنين بالله جل وعلا يعني الكافر كأنه لا حق لهم في رزق الله سبارك وتعالى لأنه كافر بالله جل وعلا كافر بالله تبارك وتعالى يكفر بمن أنعم عليه بهذه النعم فالأصل أن هذه النعم حق أهل الإيمان الذين آمنوا بالله ويعتقدون ويؤمنون بالإيمان الجازم أن أنه خالقهم ورازقهم تبارك وتعالى فالفين هو ما يرجع من المعنى اللغوي ما يرجع إلى المسلمين من الكفار من غير قيتان كمحاطرة أو ما إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وهذا ربط بين الإيمان والعمل الصالح الإيمان والعمل الصالح من كان والعمل الصالح لا شك أنه من مقتضيات الإيمان من مقتضيات الإيمان يعني من حقق الإيمان هذا يقتضي منه أنه إما أن لا يقع في هذه الأفعال المخالفة لمراد الله تبارك وتعالى أو أنه يجب عليه أن يفعل هذه الأفعال. من كان يؤمن بالله، فليكرم ضيفه، قال النبي عليه الصلاة والسلام. فليكرم ضيفه. من كانت تؤمن أو من كانت تؤمن الحديث المرأة، فلا تسافر مسيرة مسيرة يوم وليلة إلا مع في محرم. من كانت تؤمن بالله فلا تسافر مسيرة يوم. هذا لأنه هذا ليس من مقتضيات الإيمان من مقتضيات الإيمان العمل بما يرضي الله جل وعلا الذي آمن به الذي آمن به فهذا ربط بين العمل والإيمان وهذا دليل من أدلة أهل السنة والجماعة الذين يعتقدون أن الإيمان قول و اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد وقول وعمل، وأنه يزيد كلما ازداد العبد الطاعة لله، وينقص كلما كلما زاد العبد معصية لله. الطاعات تزيد من الإيمان، وهي منه، والمعاصي تنقص من الإيمان كذلك. والمعاصي تنقص من الإيمان هذه عقيدة أهل السنة والجمعة بخلاف غيرهم الذين يعتقدون أن الإيمان مجرد التصديق مثلا عقيدة المرجئة مجرد التصديق الإيمان هو التصديق هذا خطأ بل خطأ عظيم مع الأسف الشديد وربما هذا تجدونه من مقررات أبنائنا في في في في المدارس في الكتب المدرسية هذا إخبار من أحد إخوة لا أزري لم أتثبت من الأمر بعد أنه في المرحلة الابتدائية ممكن منكم من يؤكد أو يكلم في ضغف الإيمان يعرفوا الإيمان للتلاميذ الإيمان هو التصديق الإيمان هو التصديق فقط وهذا خطأ شنيع خطأ شنيع أن يربى أبناءنا على العقائد الباطلة الفاسدة المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم ويعني نحسن الضلبي من كتب هذا أنه جاهل بي المسائل العقدية يعني جاهل بهذه المسألة هذا إن أحسن به الضم نقول جاهل وهذه كارثة يعني أن يتولى تقرير المقررات العلمية لأبنائنا جهلة بما يقررون إذا كان جاهلا أم إذا أما إذا كان فعل هذا على علم فالمصيبة أعظم إن فعل هذا على علم فالمطيبة أعظى أن يتولى تقرير مقررات أبنائنا في المدارس أصحاب هذه العقائد فلا يبعد إذن أن يقرر بعضهم كذلك في مواضيع أخرى قد يكون من الرافضة المتشيعة أو قد يكون من أصحاب عقائد الحلول أو ما إلى ذلك من هذه العقائد الباطلة فأنا لا أدري المهم هذا الحديث فيه دليل على هذا على ما عليه أهل السنة والجماعة قال فلا يركب دابا من فيئ المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه حتى إذا أعجفها يعني أتعبها وأضر بها وأصبحت هزيلة لأجل ذلك لي ردها إلى الفيت ربما ليأخذ غيرها ربما ليأخذ غيرها فهذا قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام والنهي يقتضي التحريف والنهي يقتضي التحريف أي هذا فعل محرم ولا يلبس ثوبا من فيك المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه كذلك يلبس لباس من فيه المسلمين ثم يمزقه ويرده فيه يرده في الفيء. إذا رده في الفيء، معنى أنه يأخذ غيره أو أن غيره من إخوانه من المسلمين يأخذون هذا الهزيل أو يعخذون هذا المخروق من الثياب وهذا كذلك غير جائز لأن المؤمن يحب لنفسه ما يحب لأخيه من فوائد هذا الحديث فيه جواز الركوب أو فيه جواز الرطوب واللبس من الفيء. فيه كذلك عدم جواز عدم جواز ردي الدابة إلى الفيء بعد إعجابها وكذا عدم جواز رد اللباس فيه بعد اكساده يعني سواء اخلقه يعني جعله باليا او خرقه او اي نوع من انواع الفساد فيه الذي يقع في اللباس عادة بعد هذا قال الحافظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم أخرجه ابن أبي شيب وأحمد وفي إثناده ضعف وفي إثناده ضعف لأن في إثناده من يرمى بالتدليس من يرمى بالتدليس ابن أرباء إلا أن هذا الحديث له شواهد إلا أن هذا الحديث له شواهد يصح الحديث بها يصح يعني الحديث بمجموع شواهده صحيح هذا الحديث جاء في باب الأمان جاء في باب الأمان يعني الأمان الذي قد يكون مع الأعداء من غير المسلمين الأمان يعطى لغير المسلمين من ممن كانوا من أعداء المسلمين يعطون الأمان بشرط من الشروط. وبعقد من العقود ولهذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الإجارة في هذا الباب الإجارة التي هي بمعنى إعطاء الأمل فقوله يجير على المسلمين يجير آمن الإجارة وهي بمعنى أجاره أي أعطاه الأمان أنه لا يؤذى ولا يمثى بسوء ما دام في بلد الإسلام ما دام في بلد الإسلام وقد يكون أو قد تكون هذه الإجارة بالتصريح قد تكون بالتطريح وقد تكون ب الاتفاق الضمني من غير تصريح يعني ضمنا يكون هذا ايجاب مثلا كافر من الكفار نتعاقد معه على عمل ما في بلدنا نتعاقد مع الصينيين مثلا الصينيون الان بكثره اغزاوا البلاد الجنس الاصفر هذا اغزا البلاد حيثما مشيت غربا او شرقا او حتى في الطحراء جنوبا ماسكين المشاريع كلها ماسكين المشاريع كلها فيهم المسلمين عن كل حق الله هؤلاء كفار هؤلاء كفار ولكن هذه العهود التي بيننا وبينهم او بين دولتنا ودولهم بمثابة امان لهم بمثابة امان لهم من تعرض لأحدهم وبالتالي يصبح المجار يعني من يعطى الامان حكمه كحكم المسلم في عصمة دمه وماله يصبح كل مسلم المسلم معصوم الدم والمال والعرض لا يجوز لمسلم لا يجوز لمسلم أن يدفك دم أخيه المسلم حرام عظيم من العظائم ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق عظيم من العظائم عند الله جل وعلا هذه التي يستهين بها الناس هذه الاستهانة التي ما ربما ما عرفت في تاريخ هذه الأمة أبدا فهذا المؤمن هذا المؤمن يصبح كالمسلم في هذا البال وفي هذا حكمة بالغة وأن هذا الدين دين عهد ليس دين غدر أبدا الغدر والخيانة عظيمة من العظائم في دين الإسلام ولهذا أجاز النبي عليه الصلاة والسلام أو أجاز الشرع هذه المعاملة قال يجير على المسلمين بعضهم يعني بعض المسلمين وفي الحديث الآخر أذكر الحديث جاء في هذا الباب لأنها كلها في معنى واحد وللطيانس من حديث عمرو بن العاص يجير على المسلمين أدناهم وفي الصحيحين عن علي رضي الله تعالى عنه قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وزاد ابن ماجه من وجه آخر ويجير عليهم أقصاهم وفي الصحيحين من حديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها وأرضاها قال قد أجرنا من أجرتي قال لها النبي عليه الصلاة والسلام وقد مر معنا هذا الحديث قد أجرنا من أجرتي امرأة أجارت كافر يعني أعطته الأمان قال النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام لتخبره بذلك فقال وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم إجارتها وأعطى الأمان لمن أجارت أم هانئ رضي الله تعالى عنها هذا هذه الأحاديث كلها تفيد وتدل على مشروعية الإجارة للكافر أو إعطاء الأمان للكافر من المسلمين وإن كان أدناهم قوله أدناهم يعني أقلهم نسبا أدناهم نسبا أو بمعنى أبعدهم والمعنى الأول هو الأصح أبعدهم وإن كان أقل الناس نسبا وضيع فيه أوضع الناس في المجتمع المسلم أجار كافرا هذه الإجارة كأنها إجارة أشرف الناس فيها سواء ولهذا قال في حديث علي ذمة المسلمين واحدة واحدة يسعى بها أدناهم سواء كان رجل أو مرأة حتى وإن أعطت المرأة الأمان لرجل من الكفار ذمتها كذمة سائر المسلمين الذمة بمعنى عهد عهدها الذي الذي عاهدت به هذا المجام وبعض الفقهاء اشترط في تجارة المرأة إذن الإمام قال حتى يأذى الإمام والحديث في الحقيقة ليس فيه دليل على ذلك، لأن المرأة تدخل في عموم في عموم المسلمين ذمة المسلمين واحدة تدخل في هذا العموم وإجازة النبي عيسى السلام لإجارة أم لإجارة أم هانة يؤكد هذا، يؤكد هذا ولا، وليس فيه دليل على الشرطية أن شر أنه شرط أن يجيز الإمام ذلك. طيب بفوائد هذه الأحاديث فيها دليل على مشروعية إعطاء الأمان للكافر فيه كذلك دليل على أن ذمة المسلمين واحدة لا تختلف ولا فرق بين ذمة الأدنى ولا ذمة الأعلى ومناسب جدا أن يكون حكم الأمان في كتاب الجهاد أو تبع للأحاديث الواردة في بواب الجهاد بعد قسمة الغنائم وما إلى ذلك يعني مناسب جدا أن يكون بيان لهذا الحكم من أحكام الشرع في هذا الباب وبعد هذا قال الحافظ عليه رحمة الله قال الحافظ عليه رحمة الله جل وعلا وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا أخرجنا اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما رواه مسلم هذا حكم من الأحاديث الخاصة ب. بعض بلاد الإسلام جزيرة العرب فيها هذا الحكم الخاص جزيرة العرب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى منها لا يبقى فيها اليهود والنصارى لأنها بلاد الإسلام التي فيها شعائره العظيمة فيها الحج والعمراء واختلف العلماء في معنى جزيرة العرب منهم من قال يعني في حدودها أنها مكة والمدينة والصحيح أنها أوسع من ذلك يعني تمتد جنوبا إلى إلى بلاد اليمن. وشمالا إلى حدود الشام وغربا إلى بحر العرب وشرقا إلى البحر الأحمر هذه هي جزيرة العرب هذه هي جزيرة العرب يعني فيها بلاد الحجاز وبلاد نجد وبلاد اليمن وألل قلت أهلة هذه التي احديثت بعد الاستعمار التي تسمى دول الخليج هذه كلها في الحقيقة بلاد واحدة امر النبي صلى الله عليه وسلم او اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه سيخرج منها اليهود والنصار ومعلوم ان جزيرة العرب كان فيها كان فيها اليهود اكثر كانوا في المدينة اما النصارى فلم يكن فيها شيء يذكر قلة فقط ربما في بلاد اليمن والنصارى كانت بلادهم بلاد تبدأ من بلاد الشام الان بلاد الشام والفرس بلاد العراق والجزيرة التي تسمى جزيرة العرب سميت جزيرة العرب لأن العرب كانوا يسكنونها كانوا يسكنونها قبائل متفرقة متماحرة متطاحنة فيما بينه وجمعها الإسلام تحت راية واحدة تحت هذه الراية العظيمة وألف الله جل وعلا بين قلوبهم كما قال تبارك وتعالى في كتابه ف. إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا يكون في الجزيرة دين غير الإسلام لا دينان في جزيرة العرب قال عليه الصلاة والسلام لا يعبد فيها إلا الله عز وجل حتى تبقى خالصة أرض التوحيد وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ب واجلا اليهود منها الذين كانوا يسكنون المدينة قبل هجرته اليها كانوا في المدينة واجلاهم النبي اي اخرجهم منها اول من اخرج بنو قينقاع ثم بنو قين قاع اخرجهم النبي عليه الصلاة بعد غزوة بدر في القصة قصة المرأة التي تعرض لها يهودي فربب ثوبها بخمارها فانكشفت تصاحت في المسلمين فاستغاثها مسلم فقتل اليهودي مباشرة فاجتمع اليهود والسوق سوقهم هذا في سوق بني قينقاع اجتمع عليه اليهود فقتلوه هذا المسلم فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أصحابه وحاطرهم وأخرجهم من المدينة أجلائهم من المدينة ثم بعدهم بنوا النذير هؤلاء الخونه واليهود كلهم عاهدوا النبي عيسى السلام بعد هجرتهم للمدينه عاهدوه الا يقاتلوه ولا يقاتل او ولا يكون مع من يقاتل النبي عيسى السلام هذا العهد الذي بينه وبينهم لكن القوم قوم غدر وخيانة غدروا بالنبي عيسى بلوا الناظر هم الذين حاولوا قتل النبي عليه السلام لما كان تحت الجدار وأرادوا أن يرموا عليه الصخرة والله جل وعلا حافظ لنبيه نزل عليه الوحي يأمره بأن يرجع إلى المدينة رجع إلى المدينة ورجع إليهم بجيش وأجلاهم كذلك يعني أخرجهم من من حصونهم من المدينة وكانت أموالهم فيئا للمسلمين ثم بعدهم بنو قريغة وهذا في السنة الخابسة بعد غزوة الأحزاب بعد الخمدة لأنهم غذروا النبي عزمو خان العهد وتحالفوا مع المشركين لما جاءوا لمقاتلة النبي عزم السلام فخرج إليهم بعد بعد ذهب المشركين يعني بعد انتهاء غزو الأحزاب قال لا يطلين أحدكم العصر إلا في بلقورين خرجوا إليهم وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجلاهم كذلك وأخر يهود يهود خيبر الذين كان هذا في السنة السابعة للهجرة قتل منهم من قتل وثبى منهم من ثبى ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج اليهود من جزيرة العرب لأجل هذا حتى لا أدعى إلا مذلما حتى لا يتأدعى إلا مذلما أي حتى لا يعبد ولا تدين هذه الجزيرة إلا بدين الإسلام في هذا الحديث دليل على وجوب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب فيه كذلك بيان أن جزيرة العرب بلد الإتلام والتوحيد فلا يعبد فيها غير الله لقول رسول الله لا دينان في جزيرة العرب بمعنى يعني أن اليهود والنصارى حتى وإن وجدوا في جزيرة العرب لا ينبغي ولا يجوز أن تكون لهم معابدهم وأن تكون لهم وأن تحيى فيها طقوسهم قد يجوز أن يكون مسلم وهؤلاء وكانوا في زمن الصحابة ولكن ليس لديهم ما يظهرون من شعائرهم بل إن المسلمين لما فتحوا بلاد الشام كان بعض النصارى يتشبهون بالمسلمين في لباسهم فنهاهم عمر رضي الله تعالى عنه عن ذلك حتى يتميز الكافر عن المسلم انقلبت الموازن النصارى كانوا يتشبهون بالمسلمين ونهاهم خليفة المسلمين من ان يتشبهوا بالمسلمين لا تتشبهوا بنا لا نريدكم والان ابناؤنا يتشبهون بالنصارى ويتشبهون باليهود ويا ليتهم تشبهوا بهم في مظهرهم فحزن بل تشبهوا بهم في مظهرهم وفي أفكارهم وحتى وفي في عاداتهم أصبحت عادات يهود نصارى صلى الله عليه وسلم عفو العالم إلا من رحم الله من عباد الله جل وعلا فالقصد من هذا حتى لا يعبد ولا يدان إلا دين الإسلام في هذه الجزيرة. آه لا يستمع ديناني في جزيرة العرب. أحسن. لا ديناني لا يستمع ديناني في جزيرة العرب. يعني إسلام معلوم أن جزيرة العرب جزيرة الإسلام بلد الإسلام فلا يزاحمه دين من الأديان أبداً. نكتفي بهذا نتوقف عند هذا الحديث وان الله عز وجل ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك